غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرُّجْزَ فَهَجْرُ وَلَا تَمْنُ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يومئذ يَوْمٌ إِذِيَوَمٌ عَسِيرٌ يَوَمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا مبدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إني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 لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن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 لمن شاء منكم أي يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة أصحاب إلا أصحاب اليمين, إلا أصحاب اليمين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 هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد